لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذن بالقبة النار ورأي لست أنساه طريد عن جوار المصطفى لا إذن بالقبة النار رأي يشكو وحسين وحسين وحسين وحسين لست أنساه لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا حسين, الوحس الوحس حسين, الوحس الوحس حسين الوحس يا رسول الله ال قبرك يشكي بيتي تحاكي يتاحكي ني يا ما نسيت حدتي جدي ان جد يتري دوني وما را اولي يا جد يتظلمني ومني تمسح دمعتي ومني تمسح يا رسول الله ألوذي بقبرك أشك مصيبتي جيت حاجي بيوت ني يا منصح حذيتي جديا جنت اري داني امرا من تمسحت ضمني عندك يا جده في هالى الضريح علني يا جد وزماني ضمني, ضمني عندك يا جده في هذا الظهر حلني حلني يا جده من بلوان وزماني وحسنا عين في عين لو لن طى هنا بي حن الى في ريا حبيبي روح وادي قربا لشديه يبكي يا روح مكيسة وبحار ملايك وتبقى فوق تغرب عاري وجفتك متجد لك غفت عين حسين ولنطا هل نبي حضر إليك ya safr ya habibi ruuh wadi bala chindey fqan yak yaruh mak ya safr wa armal utuf qaf qat وجفتك متجد لها وجفتك متجد لها ستذوق الموت الظلمة ضع في كربلا وستبقى في الثراء فيران منجا ستذوق الموت ستذوق الموت والمحال واميه فيك وستبقى وستبقى فيك يا الله عفرا وا حسين وا حسين وا حسين وا حسين وا حسين وا حسين شلون لو عاد من الحادي عنكم بقوة يشير زيانة بالحر المعصونة تمتطي ظهر الهزير وتدخلي بديوان ومية بلا حما وبلاكفيل بلا على صدر دركتني نادي يا لا باي الحرال مسونا تنتى تاي ظهر ومي لا حما وبلاكف لا حما وب فبكى فبكى قرت عينين مصطفى و مولانا رحمه للآل رحمة للعالم ظلم ماحتم وا حسينان وا حسينان الله يطلع يمنا رضيل مدينه وقصد ملك الحاره يمشي بهاي ماء وسكينة وعنده اطفال وحرام تقدمي المحل أخو زينة نابو شيعي العلام وكنا يخبرها أخوتي تزايل يطلع من أرضي المدينة وقصد مك الحراء يمشي بهدى وسكينة وعد أطفال تقدم المحمى الأخوزي نبوشي على العالم وشندي اخبرها اخوك بوحده ويا تتجر وسرى بالليل والصح بما الحب يا الطاع البايده مجددا البيت العتيق بسرى وسرى في الانغلي والسرح بميل حظ يقطع اليدا يقطع bayda mujaddan صلى على محمد وآل محمد